وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن مَّرَّتْ بِهِمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تَقْسِمُوا وَاعْتَمُوا بِالْحَقِّ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ هُوَ الله أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا على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 وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي النَّارِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ